صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلمين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 فكيف إذا صبتهم صيبت بما قدمت أيدكم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاهرضن وعظهم وقل لهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا لِيُطَاعَ بإذن الله ولو أنهم فِي الظُّلُمَاتِ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله جاء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 ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنا فإِنَّ لَكَ خَيْرًا لَّغَ وَأَشَدَّ وإذا وَإِذَا لَأَتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول فولا ك مع الذين أنعم الله عليهم، فأولائك كمع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. لا خير في كثير من نجواهم إلا أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن شَاطِقِ الرَّأْيِ وَنَسُوءٌ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وبين ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسامل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 ثويا يدعون إلا شيطانا مريدا لعله الله وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولا ظلا لهم ولا من ولا أمر فَلَا يُبَدِّلُ كُنَّا دَأَنَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَا هُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّينَ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا هُلَاءِكَ مَا جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا